السيااده بصتك والكلام لا تقول حب شي وقصدك بفهمه في عيونك شفت مكنون الغرام من دموع وحنار الخضوع حيى ما هو انهزام وانهزام الحب يعني مرهما ما بيوم وضع الانقسام أو حياتي ثنين فضهم بهمة الخضوع حيان ما هو انهزام وانهزام الحب يعني مرهما ما بيوم biết وضع الانقسام أو حياتي ثنين فضهم بهمة السيادة صمتك والكلام لا تبوح بشيء وقصدك مفهوم في عيونك شفت مكتون الغرام بدموع وحنار وسهامه السيادة بصمتك والكلام لا أرفض التجريح تحليل الحرام والنفوس بطاعة الله ملهما نفس مؤمن ترجي إحسان السلام ربنا ما خيبا ليزهما أرفض التجريح تحليل الحرام والنفوس بطاعة الله نفس مو من ترجي حسان السلام ربنا ما خيب اللي يزهبا السياده في صمتك والكلام لا تبوح بشيء وقصدك بفهمه في عيونك شفت بقدون الغرام من دموع الرحم نار وسهما السياده صمتك والكلام لا تبوح بشيء قصدك بفهمه في شفت مكنون الغرام من دموع وحمرار وسلفى احفظ الله في صيامك والقيام ولا يأثر في ده المشامه السياده تكتسب الاحترام شيء واضح للعيان ونفهمه أحفظ الله في صيامك والقيام لا يأثر فيك داع المشامة السيادة تكتسب الأحترام شيء واضح للعيان ونفهمها السيادة في صمتك والكلام لا تموح بشي قصدك مفهما في عيونك شفت مكنون الغرام من دموع وحمرار Es sieht samtik wel kela, net u bur im cheju gastig befama, jamik